توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الأولى من مسائل الآية الخامسة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان يتناول فيها قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن لا جناح أي لا اسم، وقيل بل هو الأمر الشاق وهو أصح في اللغة وقوله تعالى عليكم فيما عرضتم به المخاطبة لجميع الناس والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتده أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة الله الله فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحانه سبحانه والله والله والله والله والله والله والله قلنا يا اخواني إن المراد بحكم هذه الآية هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة والتعريض يا اخواني ضد التصريح وهو افهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره وقيل هو من قولك عرضت الرجل أي أهديت إليه تحفة وفي الحديث أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا أي أهدوا لهما فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه المسألة الثانية قال ابن عطية أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتده هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز وكذلك اجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريد عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه وجوز ما عدا ذلك ومن أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله عالم وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين الأول أن يذكرها لوليها يقول له لا تسبقني بها والثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول لها إني أريد التزويج أو إنك لجميلة إنك لصالحة إن الله لسائق إليك خيرا إني فيك لراغب ومن يرغب عنك إنك لنافقه، وإن حاجتي في النساء وإن يقدر الله امرا يكن هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب وقال ابن عباس لا بأس أن يقول لا تسبقيني بنفسك ولا بأس أن يهدي إليها وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه الطاريد بالزواج وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قالت سكينة بنت حمضله استاذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب قلت غفر الله لك يا ابا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي كانت تلك خضه أخرجه الدار قطني والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من الطاريد قاله سحنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم وكره مجاهد أن يقول لها لا تسبقيني بنفسك وراه من المواعدة سرا قال القاضي أبو محمد بن عطية وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه أنه على جهة الرأي لها في من يتزوجها لا أنه أرادها لنفسه وإلا فهو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة قوله تعالى من خطبة النساء الخطبة فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول يقال خطبها يخطبها خطبا وخطبة ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة ومنه قول الشاعر برح بالعينين خطاب الكثب يقول إني خاطب وقد كذب وإنما يخطب عسا من حلم المسألة الرابعة قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم معناه سفرتم وأضمرتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها والإكنان الستر والإخفاء يقال كننته وأكننته بمعنى واحد وقيل كننته أي صنته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مسطورا ومنه بيض مكنون وضر مكنون وأكننته أسررته وسترته ويقال أكن البيت الإنسان ونحو هذا فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتده مع التعريض ومع الإكنان ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها المسألة الخامسة استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد وقالوا لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقف لا يوجب الحد لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التعريض في النكاح مقام تصريح قلنا هذا ساقط لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة واذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف والأعراض يجب صيانتها وذلك يوجب حد المعرض لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح المسألة السادسة قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن أي إما سر وإما إعلان في نفوسكم وبألسنتكم فرخص في التعريض دون التصريح قال الحسن معناه ستخطبونهن المسألة السابعة يا إخواني قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سر أي على سر فحذف الحرف لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر واختلف العلماء في معنى قوله تعالى سرا فقيل معناه نكاحا أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض إن أراض ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك واصحابه والشعبي والسدي وجمهور اهل العلم وقوله تعالى سر على هذا التأويل نصب على الحال اي مستسرين وقيل السر الزنا اي لا يكونن منكم مواعده على الزنا في العده ثم التزوج بعدها قال معناه جابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي والضحاك وأن السر في هذه الآية الزنا أي لا تواعدوهن زنا واختاره الطبري ومنه قول الاعشى فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا وقال الحطيئة ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنفى القصاعي وقيل السر هو الجماع أي لا تصف أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش هذا قول الشافعي وقال امرو القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي وقال رؤبة فكف عن إصرارها بعد العسق أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك وقد يكون السر عقدة النكاح سرا كان أو جهرا قال الأعشى فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها لإزهادها وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثره مالها ولن يسلموها لقلة مالها وقال ابن زيد معنى قوله ولكن لا تواعدوهن سرا ألا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت اظهرتموه ودخلتم بهن وهذا هو معنى القول الأول فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول وإنما شذ في أن سم العقد موعده. وذلك قلق وحكم مكي والسعلبي عنه أنه قال الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح المسألة السامنة يا إخواني قال القاضي أبو محمد ابن عطية أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته وكالعادة يا عم مضى الوقت مع الإمام بسرعة يا بني الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا وامامنا القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن